السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل وتلك الأيام نداولها بين الناس نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكر عليه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 واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا لتفتحنا القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن أول جيش يغز القسطنطينية مغفور الله وقد كان ذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه والذي بشرنا بفتح رومية حينما سئل أيهما تفتح أولا قسطنطينية أم رومية فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا وشاءت إرادة الله أن تفتح مدينة هرقل القسطنطينية في عهد السلطان وبخيادة السلطان محمد الفاتح سنة 857 هجرية يعني عهد 800 سبعة خمسين من بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فلا فلازال الحديث موصولا بآثار فتح القسطنطنية على العالم الإسلامي والعالم الغربي وشهادة المؤرخين الغربيين البيزنط النصارى الأرثوذوكس للسلطان محمد الفاتح وشاهد شاهد من أهلها عشان ندرك عن مدى العظمة التي العزة الإسلامية التي اتصف بها المسلمون في العهد العثماني السلطان محمد الفاتح كما قلنا في حديث سابق كان حريصا كل الحرص على تحقيق بشرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطيني رغم ان الحصار طال والتضحيات كانت جسيمة والجهد كان المبذول كان جهدا ضخما لكن كان فيه إصرار على تحقيق بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم توصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأمة لن يكون لها علم بشي اسمه القسطنطينية أو, أو ما, ما كان يخطر على معنى الله صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أميا لكن حينما أكرمه الله بالرسالة صلى الله عليه وسلم وجه نظره إلى أهمية تحرير الوطن الإسلامي والأرض الإسلامية من قبة الاحتلال الروماني البيزنطي هذه البشارة تلقاها المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للصحابة والصحابة بلغوها للتابعين والتابعين بلغوها لتابع التابعين وانتقلت الـ الـ الـ وبدأت المحاولات منذ عهد معاوية بن أبي رضي الله عنه أرضاء مؤسس الدولة الأموية وشاءت إرادة الله أن تفتح قسطنطينيا طبعا يعني هذا الخبر هز العالم الإسلامي هزا واستبشر المسلمون خيرا بأن الأمة يعني استعادت خيريتها وانطلقت تؤدي يعني تقيم الفرائض وتطبق الشرائع وتقوم الحدود فين في بلاد الغرب في بلاد أوروبا بعد أن امتدت الـ الحدود الـ الـ الأرض الإسلامية إلى شبه جزيرة البلقان امتدت الدو حدود الدولة الإسلامية على عدد سلطان محمد فاتح حوالي 2 مليون كيلو متر مربع حوالي 214 ألف مربع منها حوالي مليون كيلو متر مربع في او اكثر في بلاد البلقان يعني بلاد اليونان تراقيا صربيا البوسنة والهرزك كسوفة البانيا وبعدين بلغاريا رومانيا المجر الـ الـ الـ وصلت الحدود الدولة الاسلامية لغاية شملت النمسا وحاصروا فين ثلاث مرات وانتقلت بعد ذلك وتوصلت الحدود بأصبح البحر الأسود بحرا إسلاميا يتواصل مع البحر مرمرة البحر الإيجي بحرا اسلاميا بالإضافة إلى شبه جزيرة الأنطول شبه جزيرة القرم كل هذه جزء من الكيان السياسي العضوي للدولة الإسلامية على أهد السلطان محمد الفاتح يعني فالعالم الإسلامي استبشر خيان وضجت أوروبا أوروبا انزعجت انزعجا شديدا رغم أن محمد الفاتح كان كريما في معاملته للبيزنط ولأبناء أوروبا يعني كان حريصا على تحقيق الأمن والأمان وكل محمد الفاتح يريد أن يبلغ دعوة الإسلام أن يقيم الدين في بقاع الأرض أن يحقق الأمن والأمان لمن الإنسان لكن عجيب أن أوروبا تداعت إلى تشكيل حروب صليبية وحملات صليبية جديدة ولكن الله سبحانه وتعالى في نهاية لم يتجاوب أبناء الغرب مع دعوة بابا روما اللي هو الكنيسة الرومانية الغربية الكاتوليكية وشاءت إرادة الله عز وجل أن تتواصل الفتحات الإسلامية لأن كيف تعامل محمد الفاتح مع البيزنط كيف تعامل يعني في مع رجال الدين البيزنط يعني, يعني بعد اولا محمد الفاتح شاءت ارادة الله عز وجل انه يدخل القسطنطينية وكما قلنا كان الجنب يصطفون في ميدان ايا صوفيا وكان الشعب البيزنطي يصطفوا في ايضا في ايا صوفيا الكل ينتظر ماذا سيفعل السلطان محمد الفاتح الجيش العثماني لم يعتدي على احد من عشرات الالوف البيزنط الذين اصطفوا في ميدان ايا صوفيا ولا في كنيسة ايا صوفيا قمة في الامان شو معركة يدخل الى القسطنطينية؟ بعد اليوم الثالث بدات حمله الاعمار لمدينه القسطنطينيه ويعني شيل اثار الح... المعارك التي وقعت دخل السلطان محمد الفاتح من باب توبكابوسي يعني وقت الظهر وجاء الى ايصوفيا بصفته فاتح وامبراطور روما لانه اسقط الامبراطوريه الرومانيه اعتبره المؤرخون الرومان انه قد اصبح امبراطورا للدولة الرومانية الشرقية البيزنطية ومع ان هو اللقظة الامبراطور يعني احنا بنطلع يعني اطلعه لكن هو كان سلطان المسلمين خليفة المسلمين لكن مؤرخه غرب سموه امبراطور الدولة الرومانية الشرقية وقالوا انه يستحق بجذارة ان يكون امبراطورا لانه كان يعني مفرد في عصره لا يقاس به احد ولا يعني يقارن به احد دخل محمد الفاتح الى ايا صوفيا بين تصفيق الشعب البيزنطي واصوات التهليل والتكبير و اذان الجيش التركي بدا يرفع الاذان للمره الاولى في جوانب ايا صوفيا في جانب القسطنطينيه في ذلك اليوم محمد الفاتح فوجئ بانه الرهبان والقساوسه سجدوا على الارض امام محمد الفاتح فقال له محمد الفاتح قوموا قال لا تخشوا بعد هذه اللحظة على حياتكم ولا على حريتكم انتم امنون على عقولكم وعلى نسلكم وعلى اموالكم وعلى عقائدكم وعلى بيعكم امن اهل القسطنطينية كلهم ثم ساعد بطر يارك الارثوزوكس العالمي الذي كان راكعا على النهود وقرر عليه نفس الكلام امن وامان ثم تفقد ايا صوفيا وامر برفع الازان وادى صلاة العصر فورا وامر بالبحث عن جسة الامبراطور البيزنطي قسطنطين 11 لبليولوجوس وطلب من الرهمان أن يدفنوه مع إقامة المراسم التي كانت تتبع ما بقية السابقين حتى احترام موت الخصوم عشان نشوف الفارق بين محمد الفاتح والعثمانيون المسلمون وبين ما يجري في عالمنا المعاصر لا حرمة للإنسان في غالب بقام لا حرمة له ولا حرمة حتى لا حرمة له ميتاً فضل عن حرمته ولعلنا نشاهد ما يجري على أرض فلسطين المحتلة وغيرها لا حرمة للإنسان يقتل وتستخرج أعضاؤه البشرية ويتاجر بها ولا أحد ولا يسلم لذويه لكن شوفوا محمد الفاتح رمضان الله عليه أمر بأن يدفن الأمبراطور مع اتباع ال كل المراسل من التي كنت تابعنا الأبراطير السابقين في اليوم التالي عزل البطريارك الأرثيزوكس العالمي لماذا؟ وامر المجلس الروحاني بانتخاذ باترياركي جديد بدل منه لماذا؟ بسبب تأييد, تأييد الباترياركي الأرثوذوكسي البيزنطي ايد بابا روما في اتحاد الأرثوذوكسي والكاسوليك وجال الكاسوليكية تحل محل الأرثوذوكسية الشعب البيزنطي رفض اللي أبدأ ولذلك كانوا يعقولون ان احنا نفضل أن نرى العمامة العثمانية ولا نرى العمامة أو الكاب الكاثوليك فهو على حرصا على مشاعر الناس نصارى الأرثيزوكس البيزنطيين طلب منهم أن يختاروا بطرياركا جديدا يحترموا مذهبهم ويحترموا دينهم فاختاروا إجنديوس وأسند له جعل له قوة لحمايته وأسند إله تصريف مصالح النصارى البيزانت وأثند إليها أيضا الفصل في المنازعات التي تجري بينهم ويعني أطلق لهم الحرية الكاملة في تجارتهم وفي غدوهم وفي رواحهم محمد الفاتح كان يوم هذا أول كان يوم الجمعة فأقيمت صلاة الجمعة وخطبت بها الشيخ آق شمس الدين وهذا الرجل الذي كان يبشر محمد الفاتح بانه ستفتح القسطنطينية على, ما... على... على يده محمد الفاتح بعد الفاتح أعلن أن مدينة إسطنبول أو مدينة الإسلام إسطنبول معناها مدينة إسلامبول مدينة الإسلام أعلن مدينة الإسلام مركزا للدولة ومدينة العرش وبعدها غادر اسطنبول الى ادرنة لواصل مهمته ما قلنا عمل الروم العمل الروم والكنيسة الارثوزوكسية بلين لا يتصوره العقل دي هذه واحدة حاجة تانية كان سرور العالم الاسلامي بفتحة كبيرة انيرت القاهرة ايام طويلة احتفالات كبيرة وفود من دولة المماليك من مصر من الهند من كلها توجهت لتهنئة السلطان محمد الفاتح بفتح القلسطنطيني وكان فعلا فتح القلسطنطينية يعتبر اكبر حدث في التاريخ العثماني كما هنا. وكما يقول المورخون البيزانط يعني قد بشر ذلك الفتح بصورة قطعية بأن الدولة العثمانية سائرة في طريق الدولة العظمى مش بين الدول العظام في طريق الدولة العظمى و أنها وكان الفتح يعني هو نهاية القرون الوسطى قرون الظلام والرجعية والتخلف بالنسبة للغرب وبداية العصور الحديثة يعني الفتح كان لمصلحة الغرب لأنه أدخلهم في عصر النهضة عصر العلم عصر البحث العلمي يعني إذن كان فتح القسطنطينية له فتح, فضل فتح كبير بالنسبة للغرب لأنه أخرجهم من عصور الظلام الرجعية إلى عصر النور و كتب البابا كما قلنا أو قال بعض المؤرخين الأوروبيين القدامى والجدد حول الفتح والفاتح انحنت راية, الامبراطوري راية الامبراطورية البيزنطينية أمام الراية الشريفة وارتجف الغرب مدة قرنين أمام بيطرة المسلمين الذين سيطروا منذ ذلك اليوم على بحر إيجا وغيره من البحار المجاورة للدولة العثمانية أنا سأتجاوز بعض الصفحات وأصل إلى كما قلت رأي المؤرخين الغربيين قال المؤرخون الغربيون ومنهم واحد اسمه بابينغر نقلا عن المؤرخ بيزانتي اسم جورجيوش السلطان محمد هو أعظم حاكم في يومنا أعظم من كيروس ومن اسكندر ومن تيزارو بكلمة واحدة أعظم من جميع الحكام السابقين مؤرخ آخر سببانزر قال فاتح ليس متخصص لغات من الدرجة الأولى ومؤرخا وفيلسوفا فحسب بل هو إلى جانب ذلك إداري عظيم خيال فارس وخبير في استعمال الأسلحة بشكل خارق للعادة كتب ايضا واحد اسمه فور في كتاب اسمه الارنسانس يبدأ عصر النهضة العلمية مع فتح البيزنط في عام 1453 على يدعي الفاتح يعني عصر النهضة بالنسبة لأوروبا يبدأ بفتح القسطين يعني كان فتح بالنسبة لأوروبا يحمده المفوضي يحمده الله على هذه النعمة ولا كانوا ظلوا متخلفين ثم ارضى بقوله فاتح احد اكبر حماة الاصلاح والنهضة العلمية الحديثة ان عصر النهضة العلمية مدين بالكثير لتسامح فاتح وخلفيه الاثنين اللي هو سليم الاول وسليمان القانوني يصر فاتح انتشر اللغة اليونانية القديمة في اوروبا دعا كل من يزيله اوز انجيله وليوناردي دافينشي الى استنبول بصورة رسمية بينما لم يسمح لهم البابا بذلك ده كتاب واحد اسمه كتب لا لارنسانس واحد اسمه فور, بي فور يعني عصر النهضة العلمية الحديثة بدأت ربا بعد الفتح يعني محمد الفتح لم يفرض التخلف على الغرب لم يستأسر بعلوم العصر كما هو في وقعنا المعاصر في دول كبرى تستأثر بعلوم العصر تقنية العصر ولا تسمح لأحد أن يحوز تقنية العصر بل فرض التخلف على كثير من الشعوب العالم الإسلامي فرض عليه الجوع والفقر والمرض رغم أنه سرواته يقتات عليها الغرب والشرق لكن شوف الفاتح يسر يعني فتح النهضة العلمية حملة الإصلاح والنهضة العلمية الحديثة تحققت للغرب بمجرد حسح القسطنطيني على يدي محمد الفاتح مؤرخ اخر بيزنطي قال لكي ندرك التاريخ العثماني لابد ان نعطي البني عثمان حقهم كثاني مؤسسين لامبراطورية روما الشرقية يقرر المؤرخون البيزنطيون المعاصرون لفاتح مثل هذا بأن بني عثمان قد احتلوا مكان أباطرة الروم وأنهم أصبحوا خلفائهم الشرعيين وأنهم يستحقون هذه الصفة المؤركون البيزنطيون أنا تلقيت المرة الماضية بعدما رجعت من اللقاء أخبرني أن أحد السادة المشاهدين سأل من المسؤول عن تشويه تاريخ الدولة العثمانية؟ وتجهيل الأمة بتاريخ الدولة العثمانية الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي صاحب كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترة عليها قال أن المسؤول هي الدول الأوروبية الاستعمالية والصهيونية لأن محمد الفاتح حطم المشروع الاستعمال الأوروبي حطم المشروع الصهيوني باختصاب أرض الإسلام فلسطين وغيرها حوالي ستة قرون فالغرب عنده حقد شديد لأنه تأخر مشروعه العثمانيون يعني منعوا الغرب من, من احتلال بلاد المسلمين فالحقد الشديد غير مبرر رغم ذلك المفروض يحمد الله عز وجل أن تلقوا علوم العصر من إخواننا في في, في, في الأندلس في جامعات غرناطة وشبيلية ما كانوش أوروبا ما كانش تعرف الزيرو أصلا ما كانش تعرف العلامة العشرية ما تكلمش حاجة اسمها العلم التجريبي عرفته في الأندلس على يد الأمويين والعباسيين وأيضا ازداد علمهم ما تلقوه عن بعد الفقحة القسطنطينية من علوم الدولة العثمانية وتقلية الدولة العثمانية ده اعتراف المؤرخين البيزانت يعني بقلت شهادة المؤرخون البيزان مؤرخ اخر اسم لورج له كتاب اسم فرنسي دان لوريا يعني رح... رح... رح... رح... رحلات فرنسية في الشرق لورج ده اللي فيه ان فتح اسطنبول هو انجاز شخصي لمحمد الفاتح ولا يمكن قبوله كنتيجة للتطور الطبيعي للدولة إلا كونه نتيجة للتطور الطبيعي للدولة العثمانية ثم أضافة إلى ذلك إن إجابة يعني محمد الفاتح عالم فقيف العلوم الشرعية العلوم الكونية الهندسة الطب العلوم الاستراتيجية العلوم العسكرية هؤلاء هم قادتنا الذين علمون معنى العزة الإسلامية والتي نحن في مسيس الحاجة إلى نماذج تقتدي بهم يقول إن فاتح إن إجادة فاتح للغات اليونانية والصربية والإيطالية وفهمه عدة لغات أخرى هذا عد اكتشافه في البلاستيك إلا اللي هو بسموها اللي هو القزائف الحربية للصواريخ البلاستيتي ودهاء في الرياضيات ومعرفته العلوم الدينية بصورة طائقة وإجادته العربية والفارسية تجبرنا للمرخ الغربي يقول كده تجبرنا على الاعترار بان السلطان محمد الفاتح هو اعظم حاكم واكبر عسكري واكبر رجل دولة سياسية ورئيس الدولة العالم يعني المورخ سمى الدولة العثمانية الدولة العالم الدولة العالمية الدولة هي تمثل العالم شوف ده في السلطان محمد الفاتح انظروا يوم كنا خير امة ها؟ كان للحق مكانا وكان للأقوال فعل فاسألوا الترجمان هكذا محمد الفاتح محمد الفاتح يقول كان رئيس الدولة العالم الممتاز في التاريخ العثماني هو ده هذا رجل كتب ويجير يعني فرنسي داندوريان رحلات فرنسية في الشرق اسمه لورج وجال هذه الشهادة ان محمد الفاتح هو اعظم حاكم واكبر عسكري واكبر رجل دولة سياسية ورئيس الدولة العالم المنتز في التاريخ العثماني وبالنسبة لكثير من المورخين فان محمد الفاتح هو اكبر شخصية انجبها الاطراق دول التاريخ هذه شهادة المورخين الغربيين يعني تؤكد لنا اذا نظرنا ما كتبه مؤرخ مستشر غربي اسمه قرن بروكلمان حينما نقرأ ما كتبه التشويه الحخير الذي يعني دسه على, على السلطان محمد الفاتح وعلى العثمين ندرك ماذا الحقد هذا كاتب غربي نصراني أرسوزوكسي بيزنطي فرنسي يشهد للسلطان محمد الفاتح ولم يقف الأمر عند هذه الشهادات الهداء بيتكلم عن, عن تكتيك الحرب لدى العثمانيين الذين أنهوا القرون الوسطى نهي ممتازاً إلى درجة أنهم استعملوا قذائف تكتيك الحرب بيتكلم عن تكتيك الحرب استخدموا قذائف لها بالطيارة التي تعتبر الأصل في اكتشاف سلاح يسمى V وأن طبع هذا تعبير عسكري لكن لأول مرة في فتح البيزنط اهتم المهندسون الأوروبيون في القرن العشرين بنظام عمل هذه القزائف في القرن العشرين درسوا هذه القزائف التي استخدمها محمد الفاتح في القرن الخامس عشر الميلادي بعد أن نسي لعصور طويلة هذا اختراف الرجل الكلام ده اسمه بنوى هين هو اللي كتبنا ثم ذكر بعد ذلك شهادة أخرى فتح إسطنبول هو أحد أكبر وقاع التاريخ العالمي وكان تأثيره كبيرا جدا على مستقبل أوروبا بدل سير التاريخ بأكمله وأطلق العرو... وأغلق القرون الوسطى وفتح الطريق أمام عصر النهضة أو القرون الحديثة هذه بعض شهادات المؤرخين البيزنط وشاهد شاهد من أهلها يعني هذه بعض الشاهدات مسألة التي نود أن نذكر بها الآن السلطان محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية يعني كان عنده طموحات أخرى إيه طموحات أخرى التي كان يعني محمد الفاتح كان يريد أن يكون إمبراطور يعني تجاوز الكلمة إمبراطور ده كلام المرخير إمبراطور لما كان يريد أن يكون سلطانا على روما الموحد يعني كان ينوي أيضا فتح رومي تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مش قنع وخلاص فتح القسطنطنية هذا الحمد لله نعم الحمد لله لهو مجرد إنه شاهد العالم, الع... العالم العثماني مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله و... و... ورك... وركجه أو لغدلي الذي استجهد وح... وطمنتاشر من إخوانهم وهم يغرسون العاملة على أسوار القسطنطنية عند باب المدفع أو باب طوب قباسي يعني مجرد محم... أن محمد الفاتح شاهد العالم يرتفع على أسوار القسطنطنية وتحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تنمية سبعة يقولون ترجل عن جواده وخر لله ساجدا ان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم القسطنطينيين يعني هم يحمدون الله لكن كانوا طموحاتهم كبيرة هو يريد ان ينشر للإسلام عزي حق قول الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودي الحق ليظهره على الدين كله ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لقد زويت لي الارض ورأيت مشرقها ومغربها وان امر امتي لبالغ ما رأيت منها بشار النبي, النبي صلى الله عليه وسلم بان قسطنطينيها تفتح قبل رومية وبشراه بفتح رومية دخل محمد الفاتح عاوز يحقق هذه الطموحات واتخذ خطوات عملي يعني عشان يبقى امبراطور الدولة الرومانية الموحدة امبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية وامبراطور الرومانية الشرق الغربية خطى خطوة اولا ربنا وفقوا واسقط الامبراطورية البيزنطينية حرر شيب جزيرة الاناطول من التواجد البيزنطي الاحتلال العنصر الاستيطاني فاصبح امبراطورا وبدأ يعد العدة وجه حملة عسكري سنة 857 هجري 1858 وجه جيشا بقيادة مشير البحر درية على رأس اسطول بحري اربعين سفينة حربية اتنين وخمسين سفينة صغرى اربعين سفينة نقل الى الى نقل كما قلنا اسف وقلنا تونمية سبعة كان يطلق عليه قيصر الروم و... و... ولكي يكون امبراطورا على الدولة الرومانية الموحدة لابد من فتحه رومية ولذلك هو سنة 885 هو توفل 886 وجه جيشا حملة عسكرية بقيادة مشير البحر على راس سطول بحري اللي احنا ذكرناه واقتحم العثمانيون بوغازو ترانتو في جنوب شبل الجزيرة الايطالية 18 الف جندي والف ثارث وفرس و... تم فتح جنوب شبه الجزيرة الإيطالية أصبحت تترانتم وسهل أبوليا الجزء الجنوبي من شهر شبه الجزيرة جزء من الكيان السياسي العضوي للدولة العصمانية لكن هو محمد الفاتح يريد أن يفتح روما دي كانت مقدمة الجيش وكان محمد الفاتح فعلا يعد نفسه لهذا بس ما كانش وهو يعد نفسه للخروج عد قوات وكان يعدي نفسه للفاتح رومي لكن ما كانش يريد ان احد دايما ما كانش يحب حد يعرف وجهته انه اين يتوجه خرجت القوات وعلى رأسها محمد الفاتح فيه معسكر اسم اسكدار وعسكر فيه وهو يعدي العد علشان يتوجه طب ليه ما كانش يخبر احد قال كلمة عجيبة لما سؤل قال لو أن شعر في لحياتي كانت تعرف أين سأتوجه بهذه الحملة العسكرية لأنها تفتوها اخلعها كان حريص على الإصرار بما يريد دايما عشان يفاجئ العدو ما خليش حد يعرف هو رايح فين ودي قمة العسكرية وقمة الثقة في النفس وقمة التكتم السرية وديه جزء مهم جدا في نجاح الخطط العسكرية فالنجاح سبحان الله كان فعلا ولكن كما قلنا في حديث سابق أنه أصاب مرس مفاجئ وبعدين اتضح أنه وضع له السم وضعه طبيب يهود اسم يعقوب وفي النهاية مات محمد الفاتح لما وصل الخبر ده كما قلنا المرة اللي فاتت إلى أوروبا القناء الكنائس في روما كنيسة قديس مطرس في أوروبا ثلاث أيام الكنائس تقع أجراشها فرحا بوفاة محمد الفاتح لأنه يعني كما يزعمون أنه نجت رومية من التحرير على يد السلطان محمد الفاتح يبا إذن محمد الفاتح أسقط الإمبراطورية المونية الشرقية وكان ينوي فاتحة أيضا رومية علشان يبلغ دعوة الله عز وجل إلى أهل شبه الجزيرة الإيطالية ولكن ما كانشي لكن له أجر النين من طموحاته أيضا محمد الفاتح رحمة الله عليه انه انه يريد ان يطهر رودس اللي هي احدى قواعد العسكرية في البحر التي كانوا يسيطر عليها فرسان القديس يحنى عوز يطهرها من هؤلاء الناس كان يهددون يعني حركة الملاحة البحرية كان يهددون طريق الحج كانوا يغتصمون التجارة وكانوا يسبون النساء كان يهددون يعني الناس عبارة شغلتهم اسمهم سفرسان القديس يحنى هم من القراصنة والمصوص فطبعا كان يريد تطهير البحر الأمية المتوسط تطهير الجزر وتحويلها إلى قواعد عسكرية إسلامية متقدمة لحماية آآ آآ العالم الإسلامي ولحماية ال وتأمين التجار والمسافرين آآ آآ في البحار الإسلامي فوجه حملة بقيادة مسيح باشا لتطهير رودس من فرسان القديس يوحنة في 885 هجرية يعني شوف حملتين عسكريتين في سنة واحدة واحدة بالتجاهش من جزيرة الإيطالية وبعضها طب ليه رودس بالذات جال علشان ما يطرقش هو متوجه طبعا يعني الناس بدأوا بعد يقولوا يفكروا طب ليه رودس جال علشان ما يطرقش وراءه بؤرة تولد خطرا عليه في المستقبل البحر الأبيض الآن عبارة عن قواعد عسكرية كلها تحدد العالم الإسلامي مطية لتحقيق المخططات الاستعمارية عمره مبارك وإنجازاته المباركة حققها محمد الفاتح رحمة الله عليه من الإنجازات محمد الفاتح كان حيث على أن يكون أكبر قوة عسكرية تتحقق للدولة العثمانية في عهد وقد كان عند اعتلاء محمد الفاتح العرش العرش كان الأسطول العثماني يتكون من, من 30 سفينة حربية الأسطول البندقي نسبة للبندقية كان متفوقا على الأسطول العثماني قبل 879 تفوق الأسطول العثماني على الأسطول البندقي فيه عند 92 سعين. سفينة حربية 16 طراب 400 سفينة نقل وإنزال ووضع المدافع او وضعت المدافع لسه اصبحت سفن يعني آآ آآ من تسليحها المدفعية طيب قبل وفات محمد الفاتح كان الاسطول العثماني يعادل ضعف الاسطول البندوقي وصل قد ايه 250 سفينة حربية 500 500 سفينة نقل يقول فرانز بابانجر مؤرد غربي لقد تحققت للدولة العثمانية على عهد محمد الفاتح قوة بحرية نتيجة جهود تستحق الزهشة تفوق الأساطيل الأوروبي ولأول مرة في التاريخ هذا العثمانيون الأولوية بين دول العالم في القوة البحرية وسوف يتمكنون من الحفاظ على وضعه مدة قرنين ونصف من الزمان سبحان الله هذه هي العزة الإسلامية في أجل معانيها لعزة حقيقية أمة مهابة الجانب أمة تذبق الشراء وتقيم الحدود أمة أوطانها آمنة نساؤهم ورجالهم مقدساتهم يحسون بالأمن والأمان هذه العجلة الإسلامية التي تحققها على عهد السلطان محمد أنا أتكلمش عن عهد سليم الأول ولا عن سليمان القانوني ولا مراد الثالث لأن الدولة العثمانية كانت في عهد محمد الفاتح كان عندها تمتد على رقعة حوالي 2 مليون و214 ألف كيلو مربع في عهد مراد الثالث وصلت قوة الدولة العثمانية حدودها السياسية امتدت في اسيا وافريقيا اوروبا على مساحة 19 مليون كيلو متر مربع هذه امتنا يوم كنا خير امة كان للحق مكانا وكان للاقوال فعل فسألوا الترجمان هؤلاء هم قادتنا هؤلاء هم سادتنا هؤلاء هم علماؤنا هذا فرد أنا بتكلم والإنجاز على فكرة بتاع الإنجاز محمد الفاتح كان إنجاز الأمة كلها انجاز الأمة بعلمائها أقشم سدين وأحمد الكوراني وغير من علماء الأمة والصدور العظام والوزراء الشعب كله والشعب العثماني كله وراء هذه الإنجازات يعني ما كانش هذا الإنجازات وطب أمة واحدة يعني رجالها ونساءها قادتها وزعامها على قلب رجل واحد كيف تحققت هذه الوحدة التربية والتعليم ناس تربوا تربية إسلامية وللإسلام منهج متميز في التربية والتعليم هو ده المنهج الذي تربت عليه الأمة في العهد العثماني وفي عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الرشدين وفي عهد بني أمية وفي عهد العباسيين هذا هو المنهج منهل الإسلامي في بناء الفرد والمجتمع هو الذي طبقه نور الدين محمود في بناء هذه الأمة وطبقه صلاح الدين فكانت الأمة التي وقفت في ونجل الحروب الصليبية وكانت الأمة التي حررت كما نرى الإمبراطورية الرومانية الشرقية من قوات الاحتلال الاذنبي وصيارتها جزءا من الكيان السياسي للدولة الاسلامية كما قلنا محمد الفاتح مش باتس الانجازات في مجال الـ الـ السطيل والتسليح كما قلنا المدفع السلطاني الشهير المدفعية الهاول السواريخ التيارة دي كل الـ الـ ما يسمى بااااا السلالم اللي هي التي كانوا يعني أدوات الحصار التي حاصروا بها القسطنطينية ثاقوا فيها الغرب والشر إنجازات محمد الفتح كما قلناه كان فيه اهتمام بالمدارس المعاهد اهتمام بتحقيق العدل اهتمام بالتنظيمات الإدارية اهتمام بالتجارة الصناعة اهتمام بالعمران المستشفيات اهتمام بالترجمة البحث العلمي نقل كثير من الآثار المكتوبة باليونانية واللاتينية والعربية والفارسية إلى اللغة التاريخية مثل مشاهير رجال بلوتانك وكمان نقل كتاب التصريب في الطب لأبي القاسم الزهراوي الطبيب الأندلسي مع زيادات فئالات الجراحة وأوضاع المرضى أثناء جراحات إجراء العمليات الجراحية ونقل كمان كتاب بطل الموز في الجغرافية ترجم إلى العربية التركية وكان مزود بخريطة محمد الفاتح درسه مع عالم رومي وتلم ترجمة إلى اللغة العربية وعادت رسم الخريطة معها تحرير اسماء البلدان وكتابتها باللغتين العربية الرومية كان فاضي يقرأ ويتابع ويختار ويتابع الترجمة وينظر للخرائط كما حرس محمد الفاتح على الاستفادة من عالم الرياضيات من عالم الرياضيات والفلك اسمه علي الكوشجي وكان كلما ألف كتابا بالفارسية نقله إلى العربية وأهداه إلى محمد الفاتح كما أبدى محمد الفاتح احتمامه باللغة العربية وطلب من المدرسين في المدارس الثماني العثمانية التي بناها حول مسجده أن يجمعوا بين الكتب الستة في علم اللغة إنجازات عظيمة حققها رجل عظيم هو محمد الفاتح هذا الرجل الذي وضع الذي وضع دستورا للدولة العثمانية مستقى من الشريعة الإسلامية يحدد سمت الدولة أنها دولة إسلامية دينها الإسلام إليه تدعو عن تنافع عليه رب الأمة الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضروحة حياتية عدلات الدولة حاكم مسلم في كنف الدولة تتحقق الوحزة الوطنية بأجل معانيها يعيش فيها كل الناس على اختلاف معتقداتهم على قلب رجل واحد لهم حقوق المواطنة الكاملة سواء نصارى او يهود او مسلمين الكل على قلب رجل واحد لكل واحد دينه للمسلم دينه وللنصرانية دينه حدد علاقة الحاكم بالمحكوم حدد حلاقة الامة بالعالم الخارجي اضع استراتيجيته في الفتحات خارج وداخل العالم الاسلامي يعني الرجل ما كانتش الدولة وجعل المؤسسة الدينية صاحبة الكلمة المسموعة اهتم اهتماما خاصا بالقضاء وجعله استقلالية كاملة وما كان يستطيع أن يصدر أمر الذي يختصر بالقضاء قبل اختلاع أهل القضاء وأهل الفتية في هذا الأمر هذا يعني وضع أساس بناء الدولة الدولة العالم كما قال المؤرخون الغربيون أين الدولة العالم في العالم الإسلامي؟ الدولة العالم كما يقول المرحبون يسمون الدولة العثمانية الدولة العالم رجل قائد الدولة العالم محا... نقلة كبيرة حدثت في الكنان السياسي كما يقولنا الدولة العثمانية وصلت حدودها وامتدت 2 مليون و214 ألف كما يقولنا امتدت في البلقان كورن وكانت وشبه الجزيرة الإيطالية إلى مولنة ال... ال... نستطيع النقول أن الدولة العثمانية أصبحت قوة ضخمة البحر الأسود شيء بجزيرة القرم البحر الإيجي البحر بحر مرمرة البحر الأبيض كل هذه بحار إسلامية أوروبا الشرقية يؤدن في أهل الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة إذن محمد الفاتح كان له طمحار وحقق إنجازات ضخمة يعني ما كانش إنجازات بسيطة أبدا هذه اللي تحقق محمد الفاتح بقية المسائل التي يجب أن نشير إليها أنه فيما يتصل بشهادة المؤرخين الغربيين قالوا أن محمد الفاتح كان ينظر أنه كده ينزح دايما مشهول زكاءه يعمل بصورة مستمرة كريم جدا عنود وجسور وجريء في تصميمه ويبدو هذا في فتحاته زكاءه متقد هو كاسكندر الكبير ومعنى الحقيقة لا يُقاذ به الاسكندر لا يشبع من, من, من, من, من القرآن وتلاوة القرآن والاستماع للقرآن ولحديثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند وقت يقيم الليل ويصوم ويصلي ويتهجد ويتعبد نعم ولعلنا نذكر انه في مرحلة كان عاوز يعتكف عاوز يعتازل كما اعتزل ابوه براد الثاني يعني زاوز ما كانوش هم ما خرجوا ما حققوا ما حققوه من أجل الدنيا هو لتحقيق العزة الإسلامية لتمليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين وعشان كده مرد الثاني اعتزل وأسند الحكم إلى ابنه وأحاطه بأهل الشورى العظام الأمناء لكن أقول عشان كده محمد الفاتح ذهب إلى شيخ أخ شمس الدين وقال له يا سيدي لو تسمح لي أدخل معك الخلوة فرفض أخ شمس الدين قال له ليه قال له الناس كلها يعني أقشم سدين رفض يعني أولا محمد الفاتح دخل على أقشم سدين وهو مضبجع ما قام شمس الدين فقبل يده محمد الفاتح قال له يا سيدة نريد أدخل معك الخلو قال له لا أنت عندك مهمة أعظم تصريف شئون الرعية القيام بواجهة تحديات التي تواجه العالم دي مهمتك هل طب أدخل الخلو معك قال له لو دخلت الخلوة هتزهد في الدنيا من للصغور الإسلامية وشحنها بالمجاهدين من للدفاع عن الأعراض من للدفاع عن المقدسات يا محمد انت مهمتك عظيمة عسى الله أن يغنبك الشهادة في ميلاني الجهاد فزعل محمد الفاتح يعني أنا عاوز أقول للشاهد محمد فعاوز يدخل خلاله زهد في زهد في, في, في السلطان مش من اجل السلطة يقتلون ويذبحون و... ويتعقون وما يجري الان البطش بالدول والشعوب واحتلال الاوطان وسلب الثروات والقتل والتدمير من اجليه من اجل الدنيا وحب الجاهورية الزوية للناس حب الشهوات من النساء والبنير والقناطير المقنطرة من الذهب والصد والخير وساموه العام والحاسم ذلك متاع الحياة الدنيا ها من اجل الدنيا دي أما لا يقتروا ويستخدموا سلحة الدمار الشامل والغازات السامة شعور تضايد من أجل الدنيا يا ويلهم قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صرعا محمد الفاتح والعثمانيون الذين حققوا هذه الإنجازات الضخمة بحيث أن وصلت دولتهم على 23 مليون كيلو بطر مربع في أسيا وأفريقيا وأوروبا ونتقدم بعد الخرارات لها سبحان الله زهدوا في الدنيا مكلمش عن دوم رغبة في... محمد الفاتح قال لي يتحمل البرد والحر والجوع والعطش مش لأس كده كلامه قطعي لا يخشى أحدا بعيد عن اللهو والمجون يتكلم التركية ده شهارة المؤرخين الغربيين البيزانت يتكلم التركية واليونانية والصربية بصورة جيدا ويجيد قراءة وفهم اللغات الأخرى يعقف أرجو أن تنتبه معي أيها المشاهد الكريم كان يعقف على المطالعة كل يوم مدة من الزمن ومن الكتب التاريخية التي يطالعها التاريخ الروماني وكتب التاريخ الأخرى لهيرودوت ودرس تاريخ الدبوات ودرس تاريخ أباطرة ألمانيا وملوك فرنسا ولمبارديا يعني يدرس تاريخ العالم تاريخ القيادات السياسية تاريخ القيادات العسكرية تاريخ الشعوب مدر يمشر الإسلام يجب أن يعرف طبيعة الأرض التي يتحرك عليها بالدعوة إلى الله وعلشان لما تتجه قوات الجيش يعرف أي طبيعة طباغرافية الأرض التي سيدوسونا في علمك شوف العلم طب مفيش مؤسسات تساعد نعم المؤسسات المجالس التخطصية موجودة لكن هو, هو شخصية فذة واحد يستحقو سنطين عنده 22 سنة رحمة الله عليه سبحان الله وتصل الإنجازات الضخمة دي في مجالات الحياة كلها دي وكمان عنده يقرأ, يقرأ ويتحدث هذه اللغات لأنه مش معقولة قائد أمة يريد يقيم الدولة العالم مش من اجل الدنيا ل... لان تكون كلمة الله هي العليا وكلمة المجرمين هي السفلة هذا الرجل عنده ال... ال... ال... مش معقول يروح بلد ما يعرفش يتكلم لغة اهلهم يقول عرف تكلم اللغات ال... ال... الغربية و... و... و... ودرس تاريخ البابوات درسها تاريخ اباطرة المانيا ملوك فرنسا ولومبارديا كان له علم بجغرافية ايطاليا بصورة دقيقة وبكامل فروعها على علم كذلك بجميع الحكومات الموجودة في أوروبا لا يستغني عن خارطة كبيرة لأوروبا أمام خارطة كبيرة لأوروبا المدن والبلدان القرى الشوارع والدروب طبعا الغرب عنده الآن معلومات عن بلادنا شبرا بشبر قراها على العدو الآن في, في, في أدق الجسد الإسلامي لكن احنا لا علمنا لا نعرف شيئا هذا شوفه محمد الفاتح لا غنى له عن لا غنى له عن خريطة لأوروبا أوروبا كلها بتفاصيلها ومال ازاي حرر البلقان ازاي حرر المجر ازاي حرر النمسا معادة فيينا ازاي حرر بلاد اليونان ازاي حرر كوسوفا وصربيا والبانيا ازاي حرر للغارية ازاي بعد كده يحصل التحرير في افريقيا لازم طبعا يبا اذا شوف معايج جغرافيا والتاريخ وعسكرية واستراتيجية وتنمية ادارية وتنمية اقتصادية زراعية ايه ده تطوير في الاسلح ايه ده ايه العظمة دي عظمة الاسلام دول الناس اللي اتربوا في مدرسة الاسلام دول الى ادركوا ان تحقيق العزة الاسمامية لا تتحقق الا الاخذ باسليم العصر وبقوة العصر وبعلوم العصر وهذا اللي تحقت على ايد السلطان محمد يقول لا يعني حريص لا يستغني عن خارطة كبيرة لاوروبا يتتبع العلوم العسكرية والجغرافية برغم شديدة ايه اللي بيستجد كل من يقول اي حاجة تصدر في الجغرافية بتاعة العالم او في العلوم العسكرية وفون بها ما يعني دايما اي شي يصدر ماهر في تكييف نفسه مع عادات وتقاليد الاقطار المختلفة الموجودة في دولته اللي كتب كلام ده زورسو زلفن اللي هو احد المؤرخين المعاصرين ايها المشاهد الكريم مع فاصل خصير ولقاء مرة اخرى أحمل بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع شهادة المؤرخين البيزنط الأرثيزوكس النصارى للسلطان محمد الفاتح شهادة تركها المؤرخ الألماني فون هامر تكلم فيها عن محمد الفاتح يقول لقد حكم إمبراطوريته بعدالة وشرف كان عادلا سليم النية مع رعيته دون التفريق بين الأديان كنوفيا بعهده في الحرب كما هو في السلم يفضل الصلح ولكنه لم يكن يتردد في الحرب إذا دعت الضرورة لذلك كان شديدا حريصا كان شديدا في مواقفه مع الذين ينقضون العهود هذه شهادة أحد المؤرخين الألماني للسلطان محمد فاتح ما يفرق بين مسيحي ومسلم الكل عنده سواء وحتى بيعطي العطاء للمحتاجين لا يفرق بين هذا وذلك بقيت أمامنا فرصة لنعرض خريطة كم خريطة الخريطة الأولينية في, في, في يعني إيه عبارة عن صورة تعرض لنا الموقع القسطنطيني هذه شبه جزيرة البلقان التي أصبحت تحت جزء من الكيان السياسي الدورة العثمانية هنا شبه جزيرة الأنضول هنا البحر الأسود هنا شبه جزيرة القرن كل ذا جزء من الكيان السياسي بحر إيجا هنا, هنا كما نرى بحر مرمرة اللي بتطل عليه القسطنطيني الخريطة اللي بعدها عبارة عن رسم تفصيلي للقسطنطنية كما نرى هنا القسطنطنية عبارة عن شبه جزيرة تحيط بها من نوع من نوع هنا القرن الذهبي وهنا مضيق البسفور وهنا بحر مرمرة ال ال هذا الجزء كما نرى هنا القوات الجيش هنا موقع السلطان محمد الفاتح وهنا آيو صوفيا وطبعا كما قلنا انها كانت محاطة بمجموعة من الخنادق والاسوار لا تصور بسيط عن القسطنطنية بقيت صورة نعرضها للسلطان محمد الفاتح الصورة الاولى لمحمد الفاتح محمد الفاتح وهو يدخل الى القسطنطنية ما فيه شاك السلاح السلاح وضع والصورة السفلة تبين محمد الفاتح وهو داخل إلى القسطنطينية بدون سلاح محمد الفاتح رغم أنه يعني بين لسه الـ الـ ما يعرفوش طبيعة البلاد والعدو يحيد به من كله وهم استهدف وهم قتلوا فعلا بالسم لأنهم ما استطعوا أن ينالوا منه لكن داخل الكنيسة دون أن يكون معه سلاح هو جنده وهلعلكم ترون أن أمامه كان البطريارك الأرثوزوكسي اللي عزلوا لأنه كان في اتفاق بينه بين الكاسوليك الدولة الرومانية الغربية وجاب واحد يؤيده البيزانت الأرثوزوكسي مثلهم لكن شوفوا هذا محمد الفرح ثم يأتي الصورة اللي جنبيه على الجانب الآخر محمد الفاتح رسمى له المؤرخون الأوروبيون راجل بيلبس أمامة وملتاحة لأن كثير من الناس يعتبرون أن اللحية من أمارات التصرف رغم أن اليهود يطلقون لأحاهم ويلبسون التواقم أحد يكلمهم لكن المساكين المسلمين يعني, يعني مسألة تستلزم وقفة هذا هو محمد الفاتح الذي نختم ونكرر بالشهادة التي قالها أحد أبناء أوروبا اللي قال فيها آه. محمد الفاتح هو أعظم حاكم وأكبر عسكري وأكبر رجل دولة سياسية ورئيس الدولة العالم الممتاز في التاريخ العثماني وبالنسبة إلى كثير من المؤرخين فإن محمد الفاتح هو أكبر شخصيا جبه الأثراء العثمانيون طوال التاريخ ما أحواجنا أن يقولنا الله على أمتنا بهذا النموذج أو نموذج يقتدي بهذا النموذج والأمة بفضل الله ولود ولعل الله يرزقها بقائد ربني يقودها بكتاب الله وينقاذ له إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته